وَلَقَدْ جِيْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُقْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهَ يَوْمَ يأتي تأويله يَقُولُ الَّذِينَ نَشُوا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ قد جاء ربنا بالحق فهلنا فهلنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى, ثم استوى على العرش نرش الليل النهار يطلبه حكيفا والشمس والقمر والنجوم مسفرات بأمره ألا له الخلق والأرض تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تبرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله المحسنين وهو الذي يرسل رياح بشرا بين يدي رحمتك حتى عبا أقلت سحابا فقالا سقنا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به فأنزلنا فاخرجنا بكم من كل الثمرات كذلك نخرج الموت كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون